تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسري فيا ضيعات ما انفقت في الايام من عمري وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري فما اغفى لنا عن واجب. الحمد والشكر أما قد خصنا الله بشهر أيما شهري بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليل فكم من خابل صحى بما فيها من الأجري قوينا عن ثقات أنها تطلاب في الوكري فطوبال بإن يقلوبها في هذه العشري ففيها تنزل الأملاك وقد قالها سلام هي حتى مطلع الفجر الا فداخراها انها من انفس الذخر فكم من معتق فيها من النار ولا يدري